وَلَا يَطُونُكَ بِمَثَالٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَتْ تَسِيرَا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذهبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذَهَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقُمْ مَنْ يُلِمَّ مَا كَلَّهُ الرُّسُلُ أُرْقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّ نَضْرَبَ لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلٌّ تَبَرَّنَا تَذْبِيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَر السَّوْ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُورًا وأن هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لنهل أصابوا علينا ذا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً أرأيت من اكتب تَخَذِ إِلَٰهًا هُوَ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا